بسم الله الرحمن الرحيم طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنفى خلق لض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في لض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهلتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهله لعل يآتيكم منها بقبس لوجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إنت أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس قوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكره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 قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها دولا واضم يدك إلى جناحك تخرج بيطاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى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 أشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد انتيت سؤلك يا موسى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذَا وَحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِقُذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقُذِفِيهِ فِي الْيَمْ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالْسَّاحِلِ يَا خُذْهُ عَدُوُّ الْيَوْمِ وَعَدُوُّ الْهَـٰهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحْبَةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِهِ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلَّذَا دُلُكُمْ عَلَى مَنِّ يَكْفُلُ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 ما جئت على قدري يا موسى وصنعتك لنفسي إذهبا أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قول اللين لعله يتذكر أو يخشى قَالَ رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوَيَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَ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 أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الأولا قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا الذي جعل لكم لرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى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 إذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخفنك أنت لعل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 وَنُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ نَخْلٍ وَلَدَعْنَى أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى Kata mereka: "Kami tidak akan menyerahkanmu atas apa yang datang dari perbuatan baik dan perbuatan buruk. Kami akan menghukum apa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 ولقد أوحينا إلى موسى أن يسر بعباده فضرب لهم طريقا في البحر يبسل لا تخافوا دركه ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشياهم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 قالهم هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى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 بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا لهم خواه فقالوا هذا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 يا ربكم رحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن برح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتم ظل ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري. قال يبن أم لا تخد بلحية ولا برأسي إنني خشيت. إنني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من منثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي قال فاذهب فإن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 لناس فَنَهُ فِي الْيَمِنَ سَفَّا إِنَّمَا إِلَهُكُم اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّ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 وَسَأَلَهُمْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حِمْلَ يَوْمٍ يُنْفَخُ فِي الْصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ الْزُّرْقَى يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إن إلَّا بِالْدُّمْ إلَّا عَشْرَةَ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 إن لك ألا تدوع فيها ولا تعدى وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا وملك لا يبلاء فأكل منها فبدت لهما سوء ما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا هذا قالا بطامها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبعه هدا فلا يضل ولا يشقى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 قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب لا أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة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 ورزق ربك خير وأذقى وامره لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه، أ ولم تأت بينهما في الصحف لولا ولنا أهلناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لو لا لَيْنَا وَسُولًا فَنَتَّبِعُ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ مِّنْ رَّبِّ صُنْ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَن أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى